ثم إنكم يوم القيامة تبعتون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض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 وشجرة تخرج من طور سيماء تنبت بالدهم وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 فَصَلَّى الضَّلَّ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَذَانِ الْأَوَّلِينَ إِلَهُ وَإِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَدَّصَ بِهِ حَتَّىٰ حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ورحينا فإذا جاء ما وفاردت النور فسل فِيهَا وفيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم فَإِذَنِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إن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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترف في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم وأترف في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم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 أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُمْ تُمْتُرَابَهُمْ وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتٌ هَيْهَاتٌ لِمَا تُعْدُونَ إِنْهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل ماهم غوثا فبعدل القوم الظالمين ثم أشأن من بعضهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمذهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم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 قد كملت آياتي تطلع عليكم فكونتم على إعقادكم تنصول مستكبرين به سامع تهجول أَفَلَمْ يَدْبَعُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له أَمْ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماعات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرادقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا مَا بهم من يُغْرِيلُ اللَّجُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا فَثَمَّ بِشَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يؤدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعذهم لقادرون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 وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رُجْعُ لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَى كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ الْهُوَ قَاعِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اسْتِتَادَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَعَادِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَلٍ مُّخَالِدُونَ سَلَفَ حُجُورِهِمْ نَارٌ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ